فلا يقسم ببوافع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كتاب لا يمسه إلا مخفر تنزيل من رب العالمين أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بدأت الحق وأنتم حين إذ التنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا ترصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فأما إن كان من المقربين فروف وغيحان وجنة نعيم وعما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن من المكذبين الضارف وريا وتصريج جحيم ان انها ذا لو حق يقين تسبح باسم ربك العظيم